لآن القرآن أ موسوعه النابلسي إن ا للعلوم الاسلاميه و ن ا اسماء ن الله مرة م ل ا ي ت ق و ن ف إ م ا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ت و إ م ا تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء إ ن الله لا يحف الخاسر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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف ى إ ل ي ك م و أ ن ت م لا تظلمون وان جنحوا للسلب فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله ه و الذي أيدك ب ن ص ر ه و ب ا ل م م ؤ ن ي ن وألف ب ي ن ق ل و لو ب ه م ما أنفقت ف ي ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ما أ ل ف ت بين ق ل و ب ه م و ل ك ن ا ل ل ه ألف ب ي ن ه م إنه ع ز ي ز حكيم يا ي أ ه ا ح س ب ك الهدى ل ومن ش ر ك م ؤ م ن ي ن يا ي أ ه ا ا ل ن ب ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ل ن وانكم منكم م اه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فانكم منكم اه صابره يغلبوا مئتين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 ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خ ا ل و ا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 موسوعه النابلسي ع ض للعلوم الاسلاميه ل ه ء